الحمد لله وبركاته بسطى الله صلى الله عليه وسلم وبركاته وعلى آله وسطه واستمع سنته ودعب جارته إلى الجدين صلى الله عليه وسلم الله عبد الله في المكان التناعي نبتلع لهم وعلمهم وعلمهم وفرط يقين هذه الدورة العلمية أن نتعلم ببعض من كتون الشرعي التي يحتاج إليها قارب حتى يكون على قصيراتهم من أمرهم ويصد السبيل الذي سنتظر أحد العلم السابقين لتحصيل العلم نقول بأن المسلم ينبغي علينا يسعى إلى رفع الجفل عن نفسه حتى يعبد الله جل على علم وبسيط إذا كان داعياً من الله سبحانه وتعالى يكون داعياً على علم وبسيط كما قال ذلك رب العالمين مبيناً حالاً خاتم الأنبياء والمنسلين في سورة يوسف إذ قال ربنا جل وعلا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اترعني وسبحان الله وما أنا من المذكين ربنا جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة أي عبعي وهدى ليس على جهل وضلالة وأن من اتبعه صلى الله عليه وسلم كذلك يدعون إلى الله جل وعلا على بسلعته والعلم كما دفرنا في لقاءة المضبط مراتب ومناقل العلم مراتب ومناقل ينفخ على المسلم وعلى الطالب أن يسلك هذه المراتبة وهذه المناقب وأن لا يدفع الطاقة ومما ذكر وبحرام بعض السلسة أنهم كانوا يقولون من راه علم جملة ذهب عنهم جملة فهم الحرية والانتقال من فن و من مرحلة إلى مرحلة أعلى منها يكون أثارها سباة العلم ورسوف وسهولة فهل كلام أهل العلم لعد ذلك لكن الإنسان إذا تخطى سبيل السلفي رحمه الله تعالى لتحصيب العلم فإنه يضل وسرعان ما ينقطع ولا يستمر فتصعب عليه العلوم وتستغلق عليه الزهور فيعرض عن العلم ويعرض عن مجال سعيد ويظنه جبلا ثقيلا علقا ثم شيئا تشيئا قد ينحرك عن سبيل الطاعة والاستقام وينسلح من دينه وعياب الله الله ظل وعليه يقول وثل عليه النبأ الذي آبيناه آياتنا فانسلخ منها فأتباع الشيطان فكان من الغابي وقد يكون بعض أولئك من إخواننا نمن من الله جل وعلا على ايمن الفهم والذكاء وسرعه البديهه وقوه الفهم وحصي العرض وفصاحه القول سيغلب عند علم بانه لم يسلك سبيل العلم وتخسر الامه بذلك عالمه أو طالب علم يكون له الأكبر في إمكانية الناس فأنا بهذه الكريمة أريد أن أنفت نظره إلى شيء قد يكون هذا في نفسك وقد يكون عند غيرك من إخوارك المسلمين وهو أرمى الإنسان قد تكون عنده المؤخلات العلمية عنده المؤخلات طلعه في لسانه فصاحبه في قوله عنده في الدكاء عنده القدرة على الاستيعاب عنده ملكة في الحفل عنده قسم عرضة في الدليل ثم هو لا يسبق السبيل الصحيح في تحسين العلم الشرعي فيستعجب يستعجب او انه يركب رحظة فليقبل نصيحة اللازمين فيظل السبيل الذي ينبري ان يسلبه في طلب العلم الشرعي فينقاطع به السبيل معان في الاساس في الاصل لو صرف السبيل لكان من الافجار قد من نواذر الناس قد من نواذر الهلماء ومن نواذة الله الحب فإذا رأى حسابه في نفسي بهذه المواصفات رأى ما من رأى من, من الصحابيات ومن الشلم وإن كان هذا قليلاً من حسابه لكنه لا يمتنع لا يحبه فبعض الناس قد تكون حجر هذه المواصفات لكنه يحقّر من نفسه يحجّد طوال الله عن طلب العلم ويُجرم عن العلم وأنت قد الناس ممن عندهم هذه المرحلات من في طلب العلم فينبذ عليك إبارات أشافة ففية صغيرا هذا ده وأنت الحدرات الحلمية لأنك قد تملك الحدرات التوجيهية فتنصح حتى جنب الله جل وعلا بيه الأمة فيكون في ميزان حسناتك يوما لخائك لرصبك جل وعلا ولعلنا ذكرنا من قول بعض السلف إذ يقول إني لأرحم رجلي إني لأرحم رجلي رجل آتاه الله آلة العلم هو يعرض عنه ورجل لم ياتيه الله آله العلم فهو يدجي نفسه فيه اني ارحم رجلين رجل اتاه الله آله العلم فهو يعرض عنه ورجل لم ياتيه الله آله العلم فروى يتعب نفسه فيه وذكرنا كم من الناس قد يقوم في العيش والفاء والذكاء أذكى من كثير من العلماء وأعواقها من كثير من العلماء وأقوار ملجها حفظ من كثير من العلماء لكنهم ضلوا السبب ولم يسلكوا طريقة تحصيل العلمي الصحيح على طريقة السلف رحمه الله تعالى رحمة وسعى فهذا الشاهد الذي يريد أن أنصح نفسي وإخواني به فسيما تغل هذه الظروف التي تنهر بها البلاد ولا نجد إدعين المصير تستغل هذه القرصة في تنشئ أجيال من شباب المسلمين وتوجيه آل الأجيال إلى تحصيل العلم الشرعي المتين عن كل التي نبدأ بها نساء مجل وعلى أحيان الدورة مثل الازرهومية ومثل الارضائية الناوية ومثل الميهة السادسية وتوضيح السهل في الدين وسيكون التربيد على الأدفة لك وان شاء الله ان رعاك الازرهومية منهج السالحين الشيخة الرحمن ابن ناصف السيدي رحمه الله تعالى رحمه المسيح وسوف على فتائل القهار دائما الصلاة من منهج السائل السالح وسيكون تعليق متواصل لا هو المسيح المخل والا هو المخل انا في فترة مبتلة دورة فهي نأصل في ايضا ثلاثة متول العلمية. ولا عدد. يعني تكون طريقة لفتس للهيانة. الى ان الله عمر الزيانات ما سولى. المثل الاول هو المثل الجرومية. في النعوض. هو بالامام ابو عبد الله ابن محمد ابن داود. الصناريدي المعروف ابن اجر. ولدانا. سنه 270 و 600 وتوفي سنه 3 و 20 و من الهجره النبويه فيكون قد عمره كم كم سنه نعم 51 سنه في النبي ع هذا المأمل من المدونة التي ينصر عن العلم بأن يبتدئ بها طالب العلم في تحصيله للعلم لعلم النحوي وعلم النحوي علم يجب على طالب العلم أن ينلم بها المال يستطيع من خلالها أن يدعم مرادة وعداء في كتابه ومرادة رسول ذلك صلى الله عليه وسلم فيش الحسن. ويطلق لساجره من اللعب والخطأ والزلال عندما يتذلم ويمكنه على رب العالمين او على النبي صلى الله عليه وسلم او على العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيكيد في النعو ما تفهم بك سلام السلام. يفديك بالعلم النعوي ما قضى في اذا كنت خضيبا او زحيبا. تعرف عزائك من المزعون. تعرف المغفوة من المغفوط من المجرور من المجزور. تعرف المتجد من الخرق تعالى العجار من المزور وعداء. وإلا فعلم الماضي تفصيلات تفريعات ومسائل فتيحة. وهذا يعني لا يفريع من شكل لديه المتخصص. إلا المتخصص. فعلمه أنه إنما هو ارتفط أو ضمن أو وسيلة لفهم الشريعة. لفهم الكلام. والعلم وسيل لاذا الشريعه الى وسيل لاذا العلم للناس وعلى شفهك له مالك تخيب له بساعه وقد كانت خياره المتساهله نحويه ان تعرف الراي دون ان تقول التخصيص أما إذا كنت متخصصاً وإذا كنت مليماً وباعداً تريد أن تخصص المساهد وأن تفعر هذا هو يعني بطر لا ساهد والنحو في الصلاح العلماء هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواتر الكلمات الأعرابية هو العلم بالقوائف التي يعرف بها الانسان او الطالق احكام اوافر الكلمات العربية اوافر هذه الكلمات هل هي مغمومة او مرتوبة او مجرورة او مجرومة حتى اذا تكلم تكلم كلاما صحيحا سليما لا خطا هذول ما وضعوا القواعد هذه القواعد تعرف هذه الكلمه التي ننطق بها مرفوعه او منصوبه او مجروره او مجروره اذا فهمت هذه القواعد وتدربت عليها تستطيع بعد ذلك ان تطفق الكلام العربية نقطة صحيحة. واعظم هذا المعنى. واول من وضع هذا الحلم. واول من وضع هذا الحلم على المشهور هو ابو الاسود الدؤالي. بامر امير المؤمنين عليه بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وهو فرض كفالة. تقوم طائفة من المسلمين بتعلم اصوله وقواعده ويعرفون دقائقه وتفاصيله. اما طالب الحلم فهو فرض عين عليه ان يتعلم من علم النحو ما يستقيم به لسانه ما يستقيم به لسانه حتى يفهم الناس المعنى بأن النحو يتوتق عليه معرفة المعاني فإذا كانت الكلمة مرفوعة. تؤدي معنى. واذا كانت منصوبة تؤدي معنى. واذا كانت مجرورة تؤدي معنى. فلو اختل النطق تختل المعاني. واقرب واضغر مثال على ذلك. قول الله جل وعلا. انما يخشى الله من عباده العلماء. لو ان الانسان غير. قال انما يخشى الله من اباده العلماء مصار كفرا. مصار كفرا. تغير المعنى تماما. واضح. هذه مسألة مهمة. واحيانا تتغير العلمات الاحرابية وتتغير المعاني لكن تغير المعاني لا يطور في بعض النسائل. تغير المعاني لا يضر بل نستفيد بحركة الضم معنى ونستفيد من حركة الفتح معنا اخر. اذا الانسان اذا استطاع ان يربط الخواعد النحوية يستطيع ان يربط كلامه. فيكون الكلام مفهوما للسامعين. وتكون المعاني واضح. لا فوق فيها. من الطلاف ان رجلا دخل على رجل. قال لو هل اخاك موجود? قال لا لا اخاك. هل اخيك موجود? قال لا تكون اخيك. قال هل اخوك موجود? قال نعم هكذا. فلما جاءت مرة ثانية خاط الرجل ان يقع, يقع بالزل فقال هل اخاك اخوك اخيك موجود? قال لا ديلو. قال لا دينو متفكرا عليه ان هذه من الطرايف ذكرها ابن الجوزي في كتاب اخبار الحلقه والمغفلين قال ابو عبد الله الصناهيدي رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو النطق المركب المفيد بالوضع ولا يحرص دل معنى الكلام. بذلك هذه اول جملة بدأ بها الكتاب. بدأ بالبسماء الله الرحمن الرحيم. ثم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ. المركب المفيد بالوضع. كونه لفظا يعني صوتا. والصوت يكون بحروف. يبقى اذا لابد ان يكون الكلام عبارة عن مجموعة من الحروف. هذه الحروف هي الحروف الهجائية. في اللغة العربية التي تبدأ بالالف وتنتهي بالياه. اللفظ المرجع. يعني اللفظ المخرج لا يسمى كلاما. لا يسمى كلاما. بل لابد ان يكون مركبا يعني من كلمتين او اكثر. مثل تقول محمد مشافر. هذا كلام. لماذا? لانه لفظ. يعني صوت. مركب من مزموعة من الحروف. والحاء والدال والسين والالف والراء. واضح? الامر الثاني انه مركب من كلمتين. ليس من كلمة واحدة. المفيد. يعني حتى نقول بان هذا الكلام يصح ان يخلق عليه بانه كلام لا بد ان يكون مفيدا فالا لم يكن مفيدا فليس بكلام فليس بكلام شرط شرط ان يكون كلاما ان تتوفر فيه هذه الشروط اول شيء ان يكون لفظا الثاني ان يكون مركبا الثالث ان يكون مفيدا بمعنى اذا انتهى المتكلم من كلامه يفهم السامع منه شيئا. فان لم يفهم منه شيئا فليس بكلامه. مثال يقول قائل اذا جاء المعلمون. هذا ليس بكلامه. لماذا? لانني لم اشتقد منه شيئا. بل انتظر أن يكمل المتكلم كلاما اخر. حتى اسمع جملة وكلاما مفيدا. فاذا ما قلت اذا حضر المعلم فالكلام ليس مفيدا فليس بكلام. اما اذا قلت اذا حضر المعلم سلمت عليه فاصبح الكلام غلاء مفيدا. فنقول بان هذا النطل كلام مفيد واضح اذا الكلام هو النطل المركب المفيد بالوضع ما معنى قوله بالوضع يعني بالوضع العربي يعني ان يكون بالفاظ عربية اما اذا كانت الفاظا غير عربية فليس بكلام وان كان عند اهلها يسمى كلاما فاذا ما تكلمت بكلام من كلام الفرسي او التركي او الفرنجي او البربري فلا يسمى في عرف علماء اللغة العربية كلاما وان سماه اهل اللغات الاخرى كلاما واضح بالواضح يعني بالواضح العربي هذا هو تعريف معناه الكلام هو النفض المركب المفيد بالوضع. مثال على جملة مفيدة. الجو غيم. الجو صحو. السماء صافية. المطر شديد. هذه كلمات مفيدة واضح؟ لماذا يخبر الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقل لفظ مفيد وهذا الثلام قلنا بأنه من شروط يكون مركبا يعني من كلمتين أو أكثر وقد يكون كلمة واحدة قد يكون كلمة واحدة يسمى كلاما نعم يسمى كلاما. كيف ذلك ان يكون الكلام فيه اغمار. ما معنى اغمار? يعني فيه كلمة مطبرة. يعني غائبة. غير موجودة في اللقظ لكنها موجودة في الحقيقة. مثال عندما تدخل بيتك وتقول لوالدك او ابنك صلي او تقول لها اكتبي عاوز اقول لولدك اسمع هذه كلمه واحده ومع ذلك ثم كلاما فان قال قائل ان تقول قبل قليل لابد ان يكون الكلام مركبا نقول هذا الكلام في حكمي المركب. لماذا? لان هناك اضمار. ما معنى اضمار? هناك كلمة مضمرة. غير ظاهرة. مخفية يعني. انت عندما تقول لولدك اسمع. يعني اسمع انت. ككتب. يعني ككتب. انت. نم. يعني نم. انت. اشرب. يعني اشرب انت. تعال انت تعال انت. واضح? اذا عرفتم الان ما معنى الكلام? ما معنى اننا نقول بان الكلام هو اللفظ ما معنى اللفظ? يعني الصوت. والصوت يكون بحروف. والحروف هي الحروف العربية الهجائية المعروفة. تبدأ بالالب وتنتهي باليان. عرفنا ما معنى مركبا يعني من كلمتين او اكثر عرفنا ما معنى بالوضع العربي يعني بالانفاظ المستعملة في اللغة العربية قال رحمه الله تعالى واقسامه ثلاثة اقسام من اقسام الكلام ثلاثة اقسام ما هي قال اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اذا اقسام الكلام في اللغة العربية ثلاثة اقسام. اسم فعل حرف. والحرف يكون لمعنى. وسيأتي بيان ذا. وهكذا اي كلمة في اللغة العربية تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. اما ان تكون اسما وإما أن تكون فدنى وإما أن تكون حرفا أولا الاسم ما هو الاسم الاسم يقول علماء النحو الاسم هو كلمة دلت على معنى كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن ما معنى لم تقترن بزمن يعني ليس الزمان جزءا منها ما معنى ليس الزمان جزءا منها يعني افصل تفصيلا ليس الزمان جزءا منها ستعرف هذا المعنى عندما نعرف الفعل بعد قليل. تعرف يعني ليس الزمان جزءا منها. الاسم كلمة دلت على معنا في نفسها. ليس الزمان جزءا منها. لم تقترن بالزمن. كيف ذلك? عندما تقول محمد. هذا اسم. دل على معنى في نفسه. دل على شخص اسمه محمد. وهذا الجسم يدل على معنى. فالاسماء لها معاني. محمد من الحمد. محمود من الحمد. احمد من الحمد. الشرف من الشرف. سال من السلامة. وهكذا عبد الرحمن عبد الرحيم العبدية لله جل وعلا. واضح هذا معنى الاسم. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تختارم بزمن. سواء كانت هذه الكلمة اسماء لانسان او لحيوان او لجماعة. جماعة. حائط. قلم. كتاب. حيوان. جمل. بقرة. طائر. حمامة واضح. هذا هو معنى الاسم. اما الفعل. الفعل في اللغة يدل على الحدث. شيء حدث. اذا هذا فعل. هذا. يضرب. اذا انحدث. حدث ضرب. اكل اذا انحدث اكيد. شرب حدث شرب. قتل حدث قتل. نام حدث لون. فالفعل في اللغة يدل على حدث. طيب ما معنى الفعل عند علماء النحوي? يقولون الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها. مثل الاسم بطبع. طب ايش الفرق? لكنها تقترن بالزمن. يبقى الفرق بين الاسم والفعل? الاسم يدل على معنى في نفسه. والفعل يدل على معنى في نفسه. اما الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. اما الفعل يدل على معنى في نفسه مخترن بزمن. طيب الزمن عندنا اما ان يكون زمانا ماضيا او زمانا حالا او زمانا مستقبلا. فان كان زمانا ماضيا نسميه فعلا ماضيا. إن كان زمانا حالا نسميه فعلا مضارعا وان كان زمانا مستقبلا فيه صيغة الامر نسميه فعل امر اذا الفعل يدل على الحدث وتعريفه عند علماء النحوي كلمة دلت على معنى في نفسها لكنها تقترن بالزمن. وهذا الزمن اما ان يكون زمانا ماضية او زمانا مضارعة او زمانا مستقبلا. مثال عندما تقول كتابا. هذا يدل على معنى. ما هو هذا المعنى? الكتابة. وهذه الكتابة نسميها حدثا ام ليس بحدث حدث شيء وقع وهو الكتابة طيب هذه الكتابة تأخذ وقتا وزمانا نعم تأخذ وقتا وزمانا اذا نقترن بزمن هذا الزبان زمان الانتهى والخضاء ام هو لا يزال أم سيكون مستقبلا زمان المضى وانتهى اذا نسمي هذا فعلا ماضيا. اقول الفعل كتبا. هذا فعل. يدل على معنى. ما هو هذا المعنى? المعنى الكتابة. الكتابة حدث ام ليس بحدث حدث. شيء وقع. شيء حدث. واضح? طيب هذا الحدث يحتاج الى زمن ام لا? نعم يحتاج الى زمن. ما هو هذا الزمن? الزمن الذي تجري فيه الكتابة. هذا الزمن زمن مضى وانخضى وانتهى? ام زمن لا يزال جاريا وحادثا? هم زمن سيكون مستقبلا. الجواب هذا الزمن زمنا مضاونتا. اذا هذا نسميه فعلا ماضيا كتبا. يأكل. هذا فعل. يدل على معنى. نعم يدل على معنى. ما هو هذا المعنى? معنى الاكل. الاكل حدث ام ليس بحدث؟ حدث? حدث. طيب هذا الحدث يحتاج الى زمن يقترب بالزمن ام لا? الاكل يستغرق زمانا. يستغرق وقتا. فالزمن جزء منه. اذا هو حدث جل على معنى واقترم بالزمن. طيب. فهذا الزمن هل هو زمن نضى وانقضى وانتهى? ام لا يزال حادثا وجاريا? ام هو زمن سيكون مستقبلا? زمن لا يزال جاريا يحقل. اذا نسميه فعلا مضارحا. عندما يقول اسكت. هذا فئر. يدل على معنى. ما هو هذا المعنى? السكوت. السكوت حدث أم ليس بحدث؟ حدث! لانه ليس دائما ومستمرا. لانه يكون عكسه. ما عكس السكوت الكلام. اذا السكوت يكون ولا يكون. كما الكلام يكون ولا يكون. كما ان الكتابة ولا تكون. كما ان يكون ولا يكون. يكون, يكون. يكون, يكون. اذا وشيء المتغير. لذا نسميه حدثا. اما الاسم لا يسمى ابدا لانه لا يتغير. والذي يتغير يحتاج الى زمن. اما الذي لا يتغير لا يحتاج الى زمن. لذلك قلنا في الاسم انه غير مقترن بالزمن. اما في الفعل نقول بانه مقترن بالزمن. فعندما اقول اسكت فهذا فعل. دل على حالة وهو حدث السكوت. والسكوت هو المعنى في هذا الفكر. وهذا السكوت يقتل بالزمن. لانه يستغرق وقتا يطول او يقصر. فعندما اقول اسكت. الزمن الذي يستغرقه هذا السكوت. هل هو زمن مضى والقضاء? ام زمن قائم? ام زمن سيكون بعد الانبهاي من كلام نقول هو زمن يكون بعد الانتهاء من كلامي مباشرة. اذا يكون زمانا مستقبلا. وهذا نقول عليه بفعل امر. يبقى عرفنا معنى الاسم? وعرفنا معنى الفعل? ومن الانسل على الفعل نقول نصر ماضي ينصر مبارك انصر امر. كريمة يفهم افهم. علم. يعلم. اعلم. جلس. يجلس. اجلس. ضرب. يضرب. يضرب. وعلى. وعلى الآن اقسام الفعل قلنا فعل ماضي وهو مدل على حدث وقع في الزمان المنقضي المنتهي قبل التكلم. قبل ما اتكلم. كتب. اذا الكتاب انتهت قبل ان اقول كتب. واضح? القسم الثاني فعل مضارح. وهو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده. انتم اقول يكتب. الكتاب الموجود الان وانا تكلم بادي الكلمة. واضح هذا التشخص الثالث فعل الامر هو ما على هدف يطلب حدوثه يطلب وصوله يطلب وجوده بعد زمان المتكلم كانت تقول اكتب اسمع الى اخره يبقى الاسم ومعناه وامثلتهم عرفنا الفعل ومعناه وامثلته واغسامه وعرفنا الفرق بين الاسم والفعل وهو ان الاسم لا يختارن بالزمن اما الفعل يختارن بالزمن ننتقل بعد ذلك ايه للحرف. الحرف هو الطرف. حرف الشيء يعني فرق الشيء. وعلماء الناحوي يعرفون الحرف فيقولون الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها كلمة تدل على معنى في غيرها ما معنى بطلا يعني الحرف بمفاده لا يؤدي معنى لا نستفيد منه معنى الا اذا كان مع كلمة اخرى إلا إذا كان مع كلمة اخرى. مثال عندما اقول من من هذه حرب. كلمة. حرب. هل استفدت منها معنى الجواب لا. لم استفدت منها معنى. لكن عندما تكون في سياق مع كلمة اخرى اقول جاء محمد من المسجد اذا هنا دلت على معنى يطبع من سياق الكلام فالحرف يؤدي معناه مع غيره من الكلام ولا يؤدي معناه بمفرده عندما اقول جئت من البيت يعني كان بداية مجيء من البيت فالحرف منه دل على معنى ما هو هذا المعنى؟ معنى الابتداء يعني ابتداء المجيء ابتداء المجيء من البيت عندما أقول ذهبت إلى المسجد إلى حرف بمخرجه لا يدل على معنى عندما جاء في سياغ مع كلمة اخرى استفدت منه معنى ما هو هذا المعنى الغاية ذهبت الى المسجد يعني لغاية المسجد فذل هذا الحرف على معنى وهو نهاية غاية وهو وصولي الى المسجد وهكذا فكل الحروف في اللغة العربية تدل على معاني وبعض الحروف تدل على اكثر من معنى ومن امثلة هذه الحروف من الى عن على الا لكن ان, أن, أن بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل ما واحد. وكل حق يدل على معنى. وبعض الحروب على اكثر من معنى. نتفي بذلك. نطر ان شاء الله عند علامات الاسم. ايضا الله وعلا صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى اهل وصحبه اتماعين.